في اساليب يرجم البهيه وبدا في جبين جده عبد المطلب وبري عبد الله عثر الله ثم قبره الكريم يعرف شديد من صلته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شاران على مشهور الأقوال المرهيم توفي بالمدينة المنوى أَبُو عز الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني علي من الطائفة النجاري ومكث فيهم شغرا سقيمين وشكوان ولما تم من حمله على الراجع تسعد أشهر قمرين صلاة حضر أمه ليلة موديه آسية ومريم في نسوه من الحضيرة القدسين وأخذ المخاب فولد صلى الله عليه وسلم وولده صلى الله عليه وسلم نور عيد لاله سنا